الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مرحبا بكم في بيت ربنا ومع سنة نبينا وعظمنا محمد صلى الله عليه وسلم وطبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة منزلا قال صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد او راح عدى الله له نزلا في الجنة كلما غدا او راح وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فقام اعرابي فقال لمن هي يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام وقال صلى الله عليه وسلم عندما أتاه رجل يسأله عن عمل يدخله الجنة فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب عمل بسيط وأنت مسلم قد أقمت ما عليك من حدود وتقربت الى الله تبارك وتعالى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنه ولما جاءه رجل يطلب الوصيه وهكذا يكون المسلم يطلب الوصيه دائما في دين الله تبارك وتعالى ماذا يفعل في الامر كذا ماذا يفعل في اموال الزكاه ماذا يفعل اذا اراد ان يصلي ماذا يفعل في الوضوء هل هذا وضوء صحيحا ام لا فعليه ان يطلب الوصيه فقال له صلى الله عليه وسلم لما أتاه هذا الرجل يطلب الوصية قال لا تغضب فوالرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه مرارا قال لا تغضب وفي رواية للإمام أحمد رحمه الله قال الرجل بعدما صرف يقول فكرت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالغضب يجمع الشر كله الغضب ده فيه الشر كله والعذب بالله حديثنا عن الغضب تحدثنا في الدرس السابق عن الغضب وذكرت لكم قصة الرجل الذي قطع أصابع ابنه عندما غضب نذكرها جيدا الرجل كان ينظف السيارة والولد لا يعرف فخدش السيارة فتارى ذلك الأب وانهال ضربا على يد ذلك الولد بالمفتاح مفتاح الانجليزي حتى قطع اصابع الولد وهو لا يشعر من شده الغضب وإذا بالمكتوب على السياره انا بحبك يا بابا الولد كاتب على السياره بالخدش اللي كان خدشه انا بحبك يا بابا انظر ماذا فعل الغضب بهذا الرجل وماذا كان يريد ذلك الولد الغضب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم فقال سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعفين عن الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة يخيره من الحور العيني كيف شاء ماذا تريد أخي المسلم أكثر من هذا؟ الله سبحانه وتعالى يقربك والنبي صلى الله عليه وسلم يحببك وينهانا عن الغضب حتى نفوز بجنه عرضها السماوات والارض ياسيه الرجل اوصى الرسول قال لا قال لا تغضب ولك الجنه عمل بسيط ما تغضبش يا مسلم ما تغضبش يا مصلي ما تغضبش يا مزكي ما تغضبش يا يا من وصلت الرحم لا تغضب فعليك بالحلم وعليك بهذا الدرس المبارك بإذن الله عز وجل نتعلم في هذا الدرس بإذن الله تبارك وتعالى كيف نسكن الغضب وكيف نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم كذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه سال رجلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل قال ما يباعدني من غضب الله وهكذا يكون المسلم إيه اللي بيبعدنا عن غضب ربنا يا رسول الله قال له لا تغضب ما تغضبش ربنا برضو مش يغضب عليك سهل كده رجاله ولا صعب الموضوع سهل جدا يبقى الإنسان لا يغضب في بيته وفي عمله وفي الشارع وفي أي مكان لا يغضب طيب قصة الشاب العصبي المغضب قصة جميلة كيف عالج أبوه هذا الموقف وكيف قدم له العلاج شاب عصبي جدا متهور كل شيء يصرخ في البيت ويصيح ويكسر فقال له أبوه وأحضر له كيسا من مسامير جاب له شوية مسامير وقال له لما تغضب اطلع على سياج البيت سياج هذا يعني فيه صاج ودق هذه المسامير كل يوم ففعل الولد فلما تعب الولد قال له كل ما تغضب دق مساميت كل ما تغضب دق مسامير في في السياج فالولد بدا يهدأ من الغضب حتى انتهى عن الغضب تماما ولم يدق المسامير فذهب الى ابوه وبدا ابوه يقدم له نصيحه اخرى هو الان يعني سكت عن الغضب فقال له في اليوم الذي لم تغضب فيه عليك بخلع مسمار من هذه المصامير. زي أنت ما المصامير، أنا بختصر لكم أيقون. قصة طويلة بس أنا بختصر في القصة. زي أنت ما المصامير، الآن أنت لا تغضب الحمد لله. وكان أبوه فرحاً, فرحا شديدا فقال له أنت الآن لا تغضب، ففي اليوم الذي لا تغضب فيه عليك بخلع مسمار. فبدا بخلع المسمار ف... وكان لا يغضب تماما حتى انتهى من خلع المسامير فانظر ماذا فعل ابوه بعد ذلك اخذه والده وبعد ان اخبره ذلك الشاب بانه قد خلع المسامير فاخذه والده الى السياج وقال له يا بني صنعت حسنا انت اللي انت عملته ذا تمام خالص هو الان لا يغضب يا اخواني تماما ولكن انظر الان الى تلك الثقوب في السياج الاخرام اللي انت عملته دي وهكذا يكون الغضبان الغضب له اثر يا اخواني نسال الله حسن الخاتمه ونسال الله الا نكون من المغضبين والعذب بالله فقال له لن يعود كما كان هذه الاخرام لن تعود كما كان وقال له عندما يكون الانسان في حاله الغضب فانه يترك اثارا مثل هذه الثقوب في قلوب العباد فعلا الغضبان ده الناس بدك تنبوه وفي ناس الان انا أعرفها وانت تعرفها يعني كلما قابلت اقول اعوذ بالله من شره وشر الناس عند الله عز وجل من يترك اتقاء شره واحد ما قابلك اعوذ بالله الله يكفينا شره مش عارف اليوم اصطبعت بوش يقولون هذا النهارده ربنا يستر بيجي لك واحد كده اول النهار على المكتب يا شيخ احمد نعوذ بالله من اولياء الامور يخليك تسيب المعده تمشي الناس الله يحفظك يا فهذا يحدث يا اخوانا هذا يحدث كثير يجيك واحد يبوظ الشغل كله انت امورك هاديه تمام ما شاء الله ويجيك واحد في الغيث المشرف في الجمعيه يقول لك انت أبو بغلفه كذا مرة قلنا لك ما تزرعش الرز وزرعت رز, رز والجراث عليه خمسين جنيه ناس الله العفو تغضب بقى وممكن بعض الناس الضعيفه التي لا تتحمل يأتيها من الأمراض ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، عظيم فيأخواني لا نغضب طيب كيف نسكن هذا الغضب وعلينا أن ننتبه جيدا أول شيء اخواني أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فالإنسان يستعيذ بالله من, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والنبي رأى رجلا يسترعان ويسب أحدهم الآخر فقال إني أعلم كلمة لو قالها لسكن عنه هذا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عليه كذلك حتى يسكن ذلك الغضب وأذكركم بقصة المهندس التي سأحكيها في آخر الدرس بإذنه عز وجل الأمر الثاني يا أخواني أن يتذكر ثواب كظم الغيظ له ثواب عظيم عند الله عز وجل احنا مش مش لسه قايلين يا اخوان الان الرجل الذي ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله دلنا على عمل يدخلنا الجنه قال لا تغضب يبقى بينك وبين الجنه انت لا تغضب وانت مسلم على كتاب الله وعلى الطريق الصحيح على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تغضب يبقى نتذكر ثواب كظم الغيظ والله سبحانه وتعالى يقول ايه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب ايه المحسنين وصل الى درجه للحساء بسبب كظمه للغيظ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من من كظم غيظا واحد جالك كده و... وده خبر جامد يعني او شتمك او سبك وهذا فعل باصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وفي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه رجل يسب والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك وابو بكر رضي الله تعالى عنه يسكت فلما زاد الرجل في شتمه لأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه رضى عليه بعد قوله زي ما بيشتم شتم وشتم زي فقام النبي صلى الله عليه وسلم وترك المجلس وهو مغضب صلى الله عليه وسلم فقام خلفه ابو بكر رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله سمعته يشتم فرددت عليه بعد قوله فغضبت قال إنه كان يرد عنك ملك الحديث يا أخواني في الصحيح كان يرد عنك ملك فلما رضدت عليه بعض قوله حضر الشيطان ولم أكن اجلس في مجلس فيه الشيطان قام النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المجلس من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة يخيره من الحور العين كيف جاء طيب أن يسكت حصلت مشكلة كبيرة الشارع في الغيط وخلاص واحد شتم او واحد عمل فيك اي حاجة فاسكت خالص لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليسكت او يا اخواني يسكت لما تسكت خلاص الموضوع يخلص بإذن الله عز وجل طيب وهنا يقول الشاعر كلاما جميلا إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت سكت عن السفيه فظن أني عيت عن الجواب وما عيته هو فكرنا أنا مش قادر ارد عليه بس أنا والله ما عيت ولكن تركت هذا الأمر لله عز وجل ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليسكت طيب الأمر اللي... الذي يليه أن يجلس أو يضجع فواقف واحد حصلت المشكلة وخلاص غضب الرجل فيتجلس يتقعد إذا قلت واقف يقعد طيب إذا قلت جالس يتضجع نا او امشي من المكان إذا غضب أحدكم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب والا فليضجع فليضجع يجلس او ايه يرقد هذا الرجل ان يتذكر الغضبان في قبح منظره لو جبنا واحد غضبان كده اقول له بص في المرايه شكلك حلو كده اقول اعوذ بالله من هذا الشكل شكل راضي بالله شكل... شكل الغضبان بيبقى وحش جدا احمرار العينين وانتفاخ الوجه والعوذ بالله نسال الله العفو والعافيه كذلك يا اخواني ان يتذكر جزاء السفح وثوابه عند الله تبارك وتعالى فيدفعه الى تحمل جهل الجهل وسفه السفيه وابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى قال الله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فان عفا وسامح ارتفع الى درجه المحسنين كذلك يا اخواني أن يترفع, عن نفسه أن يترفع ذلك الرجل بنفسه عن السباب والشتم والقذف واللعن لأن ذلك منهي عنه نهى عنه صلى الله عليه وسلم روى سلمان انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفريزي لما شتمه رجل قال له إن خفت موازيني فانا, فأنا شر مما تقول وانثقلت موازيني فلا يضروني ما تقول كلام جميل مختصر واحد شتمه قال له والله إن خفت موازيني يوم القيامه فانا شر مما تقول يعني انا شر مما تقول انت كل الان وانثقلت موازيني يعني فرست بالجنه وثقل الميزان يوم القيامه فلا يعني يهموني ما تقول لا يضروني في شيء طيب سب رجلا ابا بكر انظر الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر ما ستر الله عنك اكثر يعني انا فيه اكثر من اللي انت بتقول الله اكبر رضي الله عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت امراه لمالك بن دينار وهذا من العباد الزهاد قالت له انت مرائي قال لها ما عرفني الا انت اول واحده تعرفني فعل فلا يضر هذا الكلام والغضب يا اخواني نوعان غضب مذموم الذي تحدثنا عنه في الدرس السابق واليوم هو ده الغضب المذموم الذي نهى عنه الشرع وغضب محمود وهو مندوب غضب لانتهاك حرمة من حرمات الله عز وجل استماشي في الشارع وشايف شاب من الشباب بيعاكس بنت هتمشي كده وانت ساكت واحد بيمسك ايد واحدة في الشارع غصب عنه لا تسكت يا أخي هذا انتهاك لحرمات الله عز وجل فاغضب لله رايت شيئا يغضب الله عز وجل وانت لا تستطيع ان تنكر فعليك ان تنكر بقلبك فهذا غضب محمود يحبه الله عز وجل ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالامه كان يغضب اذا انتهكت حرمه من حرمات الله تبارك وتعالى عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيتي قرام أي ستر فيه صورة معلقة في حاجة فيها صورة كده فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تناول الستر فهتك ولذلك يا أخواني نقول للناس اللي معلقة الصور في البيت شيل الصور, في الصور للضرورة كالبطاقة والأوراق الرسمية حتى تدخل بيتك الملائكة وهذا حديث في البخاري متفق عليه في البخاري ومسلم وكانوا ننظف البيت حتى تدخل الملائكه والنبي صلى الله عليه وسلم لما وعد جبريل ان ياتيه في ساعه ولم ياته جبريل والحديث في البخاري كذلك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهو اذا بنبي صلى الله عليه وسلم ينظر في البيت فاذا جروا, جروا الكلب الصغير في البيت فقال متى دخل هذا عائشه فتقول عائشه فعرفت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الكراهه فامر باخراجه فخرج فجاء جبريل وقال ما يعني ما كان يخلف الله وعده رسله قال يا رسول الله انا نحن الملائكه لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صوره ولا جرس والمقصود بالجرس مثل جرس الكنائس والعياذ بالله فننظف البيت من هذا حتى تدخل الملائكه ولذلك لما ياتينا مريض تعبان او ملموس او مسحور في التعليمات في كتب السنه وكتب الفقه نظف البيت من الصور عشان الملائكه تخش وإذا اجتمعت الشياطين في بيت الملكه مش هتيجي فيه طب الملكه دخلت البيت الشياطين مش هتيجي صح يا اخوانا ولا لا يبغى ننظف البيوت من هذه المنكرات طيب وكذلك راى النبي صلى الله عليه وسلم نخامه في القبله في المسجد واحد تف تف فين في القبله فحكها النبي صلى الله عليه وسلم وغاضب صلى الله عليه وسلم ثم قال وغضب صلى الله عليه وسلم وتغيظ وقال ان احدكم ان كان في الصلاه فان الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاه يعني ما ينفعش الواحد يتقف في المسجد أو يلزق تف في الجدار وهو ماشي هذا لا يجوز يا اخوان والانسان يتنزع عن هذه الامور نرجع الى قصه المهندس مهندس معماري انظروا ماذا فعل الغضب بهذا المهندس نسال الله لنا ولكم حسن الخاتمه المهندس مات عندما غضب ولكن كيف مات قام بفحص المبنى بعد الانتهاء من مخالفات الـ من الانتهاء من البناء واذا هناك مخالفات اوقعها المقاول في هذا المبنى طبعا لكل دلوقتي مبنى اخواني بيبقى فيه مهندس مبنى المستشفى مبنى المدرسة بيبقى فيه مهندس بيشرف على مين على المقاول المقاول بقى عايز ايه ياكلها ولعه ولا ولا لقوة إلا بالله العلي العظيم نسال الله العفو والعافية وهذا يحدث كثيرا ورايته بنفسه اتفقت في عمل من أعمال المستشفى مع مجلس المدينة المبلغ كام يا أخوان وعشرين ألف جنيه. تعرفين صفصف على كام 16 ألف دنيا البقى راح فين حسبي الله ونعم الوكيد حسبنا الله ونعم الوكيد فإذا بهذا المقاول عنده مخالفات كثيرة فصرخ ذلك المهندس صرخ في العمال وهو يقول أليست هذه أموال مسلم أليست هذه أموال مسلم الذي يعني أفسدتموها ولم يستطع إكمال الكلام من شدة الغضب وكأن الدم يهرب من وجهه وسقط على الأرض وكانت نهايته قاموا بالإسعافات ولكن دون فائدة ولكن وبدأ الزبد يعلو على فيه وخلال دقائق معدودة مات ذلك المهندس نسأل الله أن يغفر له وأرحمه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرفنا في أمرنا وثبت أقدمنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آت نفوسنا تقواها وذكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إننا نسألك حسن الخاتمة اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف كل مريض مسلم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين